بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقلوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وَأَنَّ مِنَّا الصَّادِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّ ظَنَّنَا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 فمن أسلم فَأُولَئِكَ تَحَرَّو رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاسِفُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَقَّبًا وَأَلَّ وَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِ لَهُمْ فِي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 Ilah bela ram dari Allah dan rasulatnya, dan maa yang agus Allah dan rasulnya, fa inna